Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahsib al-nas ay yutrukun, ay yqulun, aman la ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا أَمْ يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي ساء ما يحكمون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 يصر من ربك لا يقول إن مَعَكُمْ كنا معكم أ بِمَا الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحن من خطاياكم ونحن من خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم.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 أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل فِي في ناديكم فَمَا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.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 قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجي إِلَّا وأهله إلا مِنَ كانت من الغابرين ولم ما أ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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وإلهنا وَإِلَهُكُمْ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَهُ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 كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفاً. غرفا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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَفْأَحِيَ بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضُ مِن بعد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ